آمين تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لا لِّلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله منه بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وتصري في الرياح آيات لقوم يعقلون ذلِكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكيم بِرْءَ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْ أَفَبَشِّرُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ يوراء ام جننا ما لا يوني عن ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا منه وَلَهُمْ مَعَذَابٌ نُّكْرِيمٌ هَٰذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُ مَعَذَابٌ مِّن رَّجِيمٍ تَمَّ الْقَوْلُ الَّذِي أَمرَ لَكُمْ الْبَحْرَ تَجْرِي الْفُلْكُ فِي بِأَمْرِي وَلِتَبْتَوُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّنِينَ السماوات وما في الارض جميعا منه ان في ذلك لا ايات لقوم يتفكرون